و اطيعوا الله و اطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا ان ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في ما اطعموا اذا ما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 فَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بالغَيْبِ فَمَن اعتَدَى بعد ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ